بئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيد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 فاستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وأقِم الصلاة طرفا النهار وزنفا من الليل إن الحسنات, إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد أنت الملك أنت الملك ونحن الفقراء والعبيد اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من الخير كله ااجلِه وااجلِه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله اجلِه وااجلِه ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا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 لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم يا ربنا ويا سيدنا اجعل اللهم لنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أعيننا نورا وفي سمعنا نورا ومن فوقنا نورا شمائلنا نورا واجعل في نفوسنا نورا وأعظم لنا نورا يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك وعونك ورعايتك اللهم وحد صفنا وأعلي كلمتنا واخذ العدونا, واخذ العدونا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين اللهم يا ربنا واحفظ بلدنا مهبط الوحي اللهم احفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رب العالمين الهنا من يحفظون ديننا وأمننا فاحفظهم من يحرسون امننا وديننا فحرسون وردهم إلى أهليهم سالمين من كل شر يا رب العالمين اللهم وفقوا لات امورنا بتوفيقك وأيدهم بتأيدك اللهم يا ربنا ويا سيدنا اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ربنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمه صدورنا سبحان, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين